وانقضاء الحياة بعدما تسحب الدنيا بفاطها من تحتنا بعدما ينفخ في الصور ويتطائر من في القبور ويقف الخلق بين يدي الله تعالى جميعا عراثا حفاثا غرلا لا يملكون شيئا من أموالهم ولا من دنياهم طر المرء من أخيه وأمه وأبنيه وصاحبته وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني كيف يكون الحال هناك تعالوا في رحلة إلى هناك لننظر كيف يقتص من بعضهم لبعض من هو المفلس يوم القيامة هذا الذي أخذ أموال الناس ما حاله هذا الذي بقيت للناس عنده حقوق لم يقضهم إياها ما حاله كيف يكون حال الأغنياء كيف يكون حال الأقوياء وكيف يكون حال الضعفاء وكيف يكون حال الفقراء كيف يقضي الله تعالى بينهم يوم القيامة هل يحتاج الإنسان أن يعترف بخطيئته لأجل أن يغسر الله تعالى له هذه الخطيئة هل هناك شهود على الناس هل هناك كتابات مكتوبة عليهم بأعمالهم كيف يكون الحال هناك هل وصفه الله تعالى لنا او وصفه النبي عليه الصلاة والسلام نعم نعم كل هذا موصوف قصه النبي عليه الصلاة والسلام علينا حتى كأنه رأي العين فعالوا معي الى رحلة هناك لمنظر في القصاص يوم القيامة فيفعدني ان تكونوا معنا تحديد يا اخي ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون ان الجميع نعم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة وكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كما ذكر ربنا عز وجل ذلك في كتابه طبعا يا شباب القصاص يوم القيامة ليس فقط قصاص بين بني البشر لا بل عليه الصلاة والسلام لأجل أن يعني يبين لنا مقدار الاستعداد لذلك اليوم أخبر صلى الله عليه وسلم أن القصاص ليس فقط بين البشر بل قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامة ثم قال حتى يقاة للشاءة الجلحاء من الشاءة القرناء الحقوق الى اهلها الناس الذين بينهم حقوق في الدنيا متنوعون حق للمرؤوس على رئيسه حق للزوجة على زوجها حق للابن على ابيه حق للجار على جاره فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حق الجار سيعاد حق الزوجة سيعاد حق الابن سيعاد كل الحقوق بترجع الى درجة ان الحقوق بين البهام نعم حتى يقادل الشات الجلحاء من الشات القرنا الشات الجلحاء يا جماعة هي الشات التي ليس لها قرن في الدنيا فإذا كانت الشات القرناء جاءت في الدنيا ونطحتها فيوم في القيامة ينزع القرنان من هذه القرنا وتوضع للجلحاء ويقال انطحيها مثل ما نطحتك في الدنيا مع أنها يا جماعة غير مكلفة أساسا يعني هي أصلا في الدنيا غير آثمة لنبدأ انطحها لأنها غير مكلفة الله تعالى يقول إن عرضنا الأمانة يعني القيام بالأرض والحساب والعقاب عرضتها على من يا ربي على السماوات العظام والأرض والجبال على عظمتها وكبرها قال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إذن السماوات غير محاسبة والأرض غير محاسبة لو السماوات ارثرت صاعقه وقتلت انسانا هي غير محاسبة ما عليها حساب ولا عقاب الارض لو ان انسان تعثر عليها او انشقت وابتلعته غير محاسبة لكن وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا فيقول عليه الصلاة والسلام تؤدى الحقوق الاهلي حتى يقادل الشات الجلحاء من الشات القرناء بعدما يقادل الخراط من بعض للمعزة للابل للذباب للبعوض قال ثم يقال لها كوني ترابا عندها كما قال عز وجل يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت سرابا يتمنى يقول يا ربي ليتك خلقتني في الدنيا كذا او كذا من الحيوانات حتى أكون سرابا مثلها النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الله تعالى أخبره أنه غفر له ما تقدم من ذنبه ما تأخر وقال الله جل وعلا له إن فتحنا لك فتحا مبينا طيب هذا فضل الفضل الثاني يا ربي ما هو قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك قبل نزول السورة تقدم من حياتك مثلا عشر سنوات اللي كان في حياتك قبلها ترى مغفور وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويثم نعمته عليك ويهديك طراطا مستقيمة وينصرك الله نصرا عزيز لاحظ ومع ذلك مع معرفة عليه الصلاة والسلام أن ذنوبه مغفورة إلا أنه لما كان في مرض الموت وهو عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن حجر امتد مرض موته لكم يوم عشر يوما وقع خلالها أحداث من ضمنها أنه صلى الله عليه وسلم خرج من بيته حتى رق المنبر ثم أمر بلانا فنادى في الناس الصلاة جامعة حتى اجتمع الناس لماذا جامعهم إيش الغاية إيش الرسالة اللي يريد النبي عليه الصلاة والسلام قام من فراش الموت حتى يوصل الرسالة ويرجع ليموت بعدها عليه الصلاة وقف قال أيها الناس وهم ينظرون إليه فرحين مستبشرين وحزينين خائفين فرحين بمقدمة وحزينين على سراقه ومرضه وإذا هو ينظر إليهم هؤلاء اللي جاهدوا معي صلوا معي الليل وبكوا معي في الأسحار وصاموا معي النهار هؤلاء أصحابي قال أيها الناس إنه قدن مني خلوف من بين أظهريكم يعني قدن مني أنا, أنا الآن خلاص أنا أودع الدنيا الساعات التي بقيت لي هي ساعات انا أعدها عدة طيب يا رسول الله أنت خرجت إلينا فقط لتحزيننا تخبرنا أنك مغادر قال أنا فمن كنت جلت له ظهرا فهذا ظهري فليستقدنا يقوم الآن وأنا مريض ويأخذ عفا يجلتني مثل ما جلتها أنا ممكن أتصبر وأنا أبو 63 سنة ومريض أتصبر على الجلد حتى يوم القيامة ما يتبصني يصفح حقوقه في, حقوق في الدنيا يقول ألا من كنت جلت له ظهرا هذا ظهري فليستبن ومن كنت شتمت له عرضا اللي سببت عرضه يقوم الآن يسبني مثل ما تبيته ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء ولا يخشى الشحناء لا يخافني أذعل فإنها ليست من شأني ثم جعل ينظر ذنبه كلها مغفور إيه مع أن ذنبه مغفور فإذا بهم لم يقم أحد وهم ما بين باكن ومتأثر وخافض لرأسه ومنهم من ينشج بكاء ثم قال أوحللني يعني سامحني فلقيت ربي وأنا طيبنه ثم نزل عليه الصلاة والسلام ودخل إلى بيت صلوات ربه والسلام عليه ونزل بعد مدة ملك الموت ليقبض روحه الشريف أيها الأحبة هذه رسالة لكل إنسان من كان عنده حقوق لزوجته من كان عنده حقوق لأبيه من كان عنده حقوق لجاره من كان عنده حقوق لموضى فيه لتحت يده والله ليجمعن كل ذلك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يقول الله عز وجل لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة طردهم يقول النبي عليه الصلاة لا يحل مال مرئ مسلم لم يقل إلا برضاه قال إلا بطيب نفس منه بطيب نفس بمعنى بعض الناس ولا تعلم احسن اعلم من الرضا يعني لا يكفي امامك تقول خلاص انا راضي لا لازم تتيقن انه واضح من وجهه ومن طبيعته ان فعلا راضي في داخله ليس فقط تخلصا من موقف يعني مثلا الآن بعض الناس الذي يتفق مع عامل يذهب الى بلد معين ياتي بعمال يتفق مع العامل أن كذا جئت راتبه 1000 ريال فاذا جاء العامل قال له والله ظروف الشركه ما تسمح وكذا هذا عقد راتب 700 ريال فيقول العامل يا هناك تسعمائة ريال وجاي هنا لأجل زيادة ألف يعني أن يزيد إلى ألف ولمائة ريال مائتين وتقول لسبعمائة الآن قال والله هاي ظروفنا عاجبك وقع ما هو عاجبك أرجع قال يا أخي طيب أنا صرت تذاكر أنا قدمت اعتدار من عملي قال والله هاي ظروفنا فيأخذ هذا ويوقع ثم يأتي صاحبنا ويقول خلاص وافق على العقل ليس بطيبناك أحسن ليس بطيبناك فهو ما وافق على العقل ما يعني لا ينبغي الإنسان أن يحرج الآخر حتى يأخذ لأن لو ناصر أخذ قلمي قال يا شيخ أعطنا القلم بكتبه بعدين بدلي يكتبه فأني والله يا شيخ قلمك حلو يحطه في جيبة بعدين قلت له ناصر قلت والله أنا يعني القلم وصلني هدية ويعني قال لي يا شيخ الحين شيخ وتحثتنا على الإحسانة للآخرين وكذا يا خلاص شيخ محمد خلاص خلاص وحطه في جيبة فأنا إحراجا منه يعني أحرجت يعني أبدأ أنشب في حلقه عشان رجع لي قلمي وحرجت من قلت خلاص طيب هدية وهو يعلم من طريقتي ومن اسلوبي انني غير راضي مئة في المئة هذا شرعا ما يجب نبي صلى الله عليه وسلم يقول أوه. لا يحل ما نمرئ مسلم الا بطيب نفسنا ويقول صلى الله عليه وسلم من كان عنده مظلمة لأخيه مظلمة اخذ منه حاجة ولم يردها اليه او اخذ منه مالا او ربما اتهمه بشيء بعض الناس يا جماعة ربما احيانا يعني حتى يورط واحد في العمل أو يبغض المدير فيه يأتي المدير ويبدأ يركب قضية على ذاك الرجل ليفصل أحيانا أو ربما ليفسد عليه يركب قضية بينه وبين زوجته ويقول ترى زوجتك تفعل كذا وكذا أو مثلا ليفسد بينه وبين ابنه أو ليفسد بين المدير وبين مدرس من كان عنده مظلمة لأخيه أي مظلمة فليتحل فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا دينار قال الصحابة إذن بما يا رسول الله قال الحسنات والسيئات يوم القيامة أنت أخرت منه مالا شتمته استريت عليها بكذبه وصددوها الناس كتبت عنه مقال في جريده وجلدته جلد في هالمقال كتبت عنه مقال في انترنته ونشرته كتبت رسالة سجلت عليه مكالمة والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها ووالله لتندمن يوم القيامة على ما خطته يدك او سجله أصبعك ولا تكلم به بسانك أيها الأحبة الكرام كيف تقضى الحقوق يوم القيامة وما هي أنواع الحقوق التي تقضى سنكفوا على هذا بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون من تحذف مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع م... لقد أحفاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا نحن ويولا حبة لسنا في هذه الحلقة جئنا لأجل يعني نخوف الناس أو يقول أحد والله لا لي اليوم بعد خوفنا لا إنما لأجل ألا يبقى المظلوم مظلوما ألا يبقى صاحب الحق مكلوما أن يبقى حسيرا نادما ويبقى من عنده حقوق الناس وأموالهم هكذا يسرح ويمرح لا يبقى يا أخي الإنسان لا بد أن يقف أمامه من يقول له لا اتقل لا حرام عليك لا بد أن الإنسان إذا مثل ما قال عمر رضي الله تعالى عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وذنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتزينوا للعرض الأكبر على الله تزينوا وتهيأ قبل أن تعرض على الله تعالى هاي بالنسبة للحساب في يوم القيامة يتم الأصباح هناك بعض الفنانيين التي تؤتابوا يا الله وتوفوا وكانوا من بعض وصياهم أن يقولوا اللي الله لا يبيح ولا من كان يسمع لي مم. مم. فما زال الناس يسمعون له وشركات إنساج بردو كانت تنتج ويبطلع حال في القيامة أن يقتص من جميع الوثمين الذين يسمعون لل... للفنان هذا اللي تابر الله جميل أنا بعطيك ناصر شيء ربما هو أشد وضوحا من مثال الغناء لو واحد مروج مخدرات وجاء ولعب على ابن جيران وموقع في المخدرات في الهروين حتى يبدأ يشتري منه دائما وجاء ولعب على واحد طيح لا يمكن مئة شخص في المخدرات هذا كبتاجون هذا هروين هذا حشيش إلى آخره ثم تاب وصلح حاله واتق الله وأتلف اللي عنده من المخدرات وتاب إلى الله هو الآن مطالب بماذا مطالب أول شيء إذا استطاع أن ينصح أولئك وأن يصلح ما أفتقه مطالب بهذا او يوم القيامة رب العالمين يتولى إرضاءهم وإرضاء أهليهم انا أنا ما أرضى أن ولدي اللي أنا حرفت عليه وربيت على حفظ القرآن يأتي واحد ويضع له حبة سبتاجون في ماء ولا يضع له هيروين في, في وردة ويخليه شمها ثم ولدي اللي حاضر القرآن التقي النقي اللي أنا كنت أربيه حتى أشوفه يعني أمامي إمام مسجد ولا خطيب جمعة ولا دكتور في جامعة ولا قاضي فإذا به واقع في مخدرات لأبدأ أدعو ليلا ونهارا على ذاك الذي ورط ولدي يخي ظلم أعظم من أن تأخذ مالي فإفرض أني أدعو عليه وأقول يا ربي عليك من الأفسد ولدي وهو قتاب يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح يقول يأتي العبد يوم القيامة إلى الله ويقول يا ربي خذ لي مظلمتي من فلان خذ لي مظلمتي من قال فيبكي ذلك الرجل ويقول يا ربي ما عندي شيء فيقول الله تعالى اعطيه من حسناتك قال يا ربي ما بقي من حسناتك شيء فيقول المظلوم يا ربي خذ من سيئاتي فاطرحها عليه قال فبينما هم تذلك اذا عرضت امامهم قصور من ذهب قال فينظر هذا المظلوم اليها قال يا ربي لمن هذا قال الله اتدري لمن هذا قال لأي ولي هذا لأي نبي هذا لأي ملك هذا فيقول الله تعالى هذا لمن أدى حقه قال وما حقه يا رب قال لمن عفى عن أخيه فيقول العبد يقول يا ربي قد عفوت عنه لأجل يأخذها النعيم قد عفوت عنه ثم بك النبي عليه الصلاة, الصلاة والسلام فاضت عيناه وقال إن ذاك يوم يحتاج الناس أن تؤخذ عنهم سيئاتهم لأنه يقول خذ من سيئاتي ثم قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين الناس يوم القيامة والحديث صحيح الله. فهو رب العالمين يرضيهم بشر انه يتوق نحن ايضا لا نريد ان نسد الباب على الانسان اللي عندها انواع من المظلمة اللي يستطيع ان يتدارك يتدارك لكن انت اصلح ما بينك وبين الله واسأل الله تعالى ان يصلح ما بينك وبين الخلق ممكن دلوقتي. الشخص صحيان بابدرخمان يسرق مثلا المحل او عامل عنده مثلا ما يعطيه الراتب هي. ثم بعدين يتوب يريد أن يرجع الحق إلى أهله فلا يجد المحل مثلا م. او الشخص هذا يكون ساغر وكذا أحسنت هو في هذا الحال عبدالعزيز إذا كان الإنسان عنده حقوق للناس لكن لا يستطيع أن يصل إليه هي. يعني مثلا مثل هذا صاحب قاله وراحه صاحب مغسلة دائما تقول له خلاص سجل عندك في الدفتر فسجل في الدفتر مائة أو ثلاثمائة ريال وبعدين يعني سافر أو أقفل المغسلة ولا, ولا مات ولا تعرف اين هو في هذا الحال تتصدق به بنية انه عنه ويطلبني 300 ريال اذهب واتصدق 300 ريال بنية انها عن ذلك ان اجرها لذلك راجع كأنما هو الذي تصدق فيها او نسفة عبدالعزيز عبد او نعود عليك بدل انا فر بدا نروح لعبدالعزيز لا احباب احباب بطلع شوي عن ال... الموضوع لكن ليس من شخص لشر بحيان كل إنسان ماشي في مكانه ومكان فيه إصراب نمل آه. ف... إيه أحسنت يعني بعض الأشياء اللي يفعلها الإنسان دون طرف مم. مثلا دعست رجلة على نمل مثلا او على كده لا هذا ليست شيء طبعا النمل منهي أن يقتله الإنسان متعمدا نبي صلى الله عليه وسلم يقول من الدواب لا يقتلنا وذكر منهما النملة والنملة والصرة والهدهد والنحلة هذه لا تقتل لأنها ما منها مضره ويعني مصلحتها ظاهرة فهذه لا تقتل إلا إذا آذت إذا عندك نمل في البيت وآذت هذا ممكن يقتل بأي طريقة لكن واحد طلع البر ورأى قرية نمل يجي يصب عليها مثلا مبيض حشري ولا ما هذا ما يدوز شرعا أنه يقتلها بغير السبب لكن لو أن الإنسان ظلم آخر من غير ما يدري خذ مثال أفرض أنك عندك بقالة مثلا أنت. وجيت أنا وكم الحساب قلت أولا الحساب 100 ريال عطيتك 100 ريال وذهب الحساب في الحقيقة 110 ريال لكن أنت أخطأت في الحساب طيب وذهبنا وجئنا يوم القيامة فإذا بالله تعالى يسألني عن 10 ريال قال ما أديتها إليه طيب يا ربي أنا إنما, إنما يحاسبنا الله من عدله عما نعلمه وعما قفضناه أما الشيء الذي سعلناه من غير قفض ولم نعلم به هذا ما يحاسبنا الله تعالى عليه ومن القيامة السلام. حتى أيضا لا يشدد على الناس في هذا الشيء الذي لا يعلمه الإنسان ولا يقصده هذا يوم القيامة ليس ليس عليه طبعا من أعظم حقوق العباد اللي يقتص بينهم يوم القيامة في الدماء النبي صلى الله عليه ما يحاس اول ما يقضع بين العباد يوم القيامة في الدماء الدماء في القتل وبعدين يا أخي المشكلة أيضا نحن في آخر الزمان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقتر فيهم الهرج الهرج قيل ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل يقول الصحابي جعل يشير بيده يقول القتل القتل وفعلا يقول يأتي على الناس زمان لا القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل ما يدري قتلوني عشان ايش ما يدري والقاتل نفسه تجد انه واحد سواد طائرة مثلا كابتن في طائرة حربية ويضرب منها القنابل على الناس لو تقول طيب ليش قتلت المدنيين هؤلاء قالوا الله ما اتشاني اوامر اضرب القرية الفلانية وارجع والله لا ادري ليش اضربهم والله أليس هذا واقع في زماننا صحيح. والله واقع او مثلا ترسل كثيبة إلى بيت معين صفوا اللي في البيت وأرجعوا طيب هم أصلا عسري ما يحق له يتأل لماذا فيذهب وينفد وصف فيهم ويرجع تقول, تقول للمقتول لماذا قتلت قال والله ما أدري أنا جالس بين أولادي وقتلوا لي القاتل تقول لماذا قتلت قال والله ما أدري قالوا لي أقتلهم قتلتم أرجع ألا ما أدري أنا مستأجر لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتلي أسأل الله أن يفعل وإياكم أيها حبه الكرام نخرج إلى المقطع الذي نحن نعرضه لكم في كل حلقة من المنتشر في الانترنت لأجل أن نعلق عليه نخرج إلى مقطع قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تحديد مكانك يا أخي إن الدميع مسافرون إن الدميع مسافرون بلا شك أيها الحب أن القدرة على العفو عن الآخرين هذه بطولة الإنسان الذي يستطيع أن يكبت شيطانه وينتصر على نفسه وعلى يعني حق بقلبه ويعفو عن الآخرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصل من قطعك وأن تعفو عن ظلمك والله تعالى يقول وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم فالعفو عن الآخرين بلا شك له فضيلة وفعلا يعني هذا المشهد يدل على أن الإنسان كما قال يعني ولا أحمل الحكدة القديمة عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحكدة هيا يا عبدالعزيز الآن لو اغتبت أنا شخص مثلا م. هل الأفضل أذهب إلى هذا الشخص وتحلل منه أم لا أثني عليه في المجلس فقط أحسن تحلو طبعا الوقت معنا ما بقى تقريبا ثلاثين ثانية فأنا بجيبك بسرعة الغيبة إذا علم الشخص أنني اغتبته اذهب انا ويعني اصلح الجرح اللي جرحته اقول لي افلان انت سمعتني اغتبتك والله يا اخي ما هو قصبي واسف وكذا اما اذا لم يعلم بذلك افرض اني أنا اغتبت دكتور معنا في الجامعة عند عيالي اكيد لن يعلم اني كتبت عند زوجتي او عند اولادي ففي فتري هذا الحال لا اذهب اليه واجرح اقول انا اغتبتك وانا اسف لا اجرح وابدأ داوي لا مادام الله ما, ما جرح اثني عليه في المجلس اللي اغتبته فيه وادعو الله تعالى له واسفره سيكون بهذا اعطيته حقه الله يبارك فيكم يا شباب انتم ايضا ولا حباث الله تعالى أن يخفف علينا الحساب يوم القيامه أن يجعلنا ممن يلقون الله تعالى فيتحمل الله تعالى عنهم حقوقهم ويرضي خصومهم الى لقاء اخر ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرون مسافرون على هدانا سائرون